حاميم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة والكتاب المبين أقسم الله بالقرآن الموضح للطريق الهداية إلى الحق إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا بلسان العرب رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم معانية وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لدى علو ورفعة ودو حكمة قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي لا نفعل ذلك بل الرحمة بكم تقتضي عكس هذا وكم أرسلنا من نبي في الأولين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 وظل هو ممتلئا غيظا فكيف ينسب إلى ربه ما يغتمه به إذا بشر به؟ أو من ينشأ في الحليّة وهو في الخصام غير مبين؟ أينسبون إلى ما يربّى في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام لأُنوثته؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه إناثا هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناثا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 فهم مستمسكون بذلك الكتاب محتجون به بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون لا لم يقع ذلك بل قالوا محتجين بالتقليد انا وجدنا اباءنا من قبلنا على دين ومله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 وَإِنَّ مُتَّبِعُونَ لِآثَارِهِمْ فَلَيْسَ قَوْمُكَ بِدَأْعٍ فِي ذَلِكَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فَا يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ أَيُّهَا الرَّسُولِ فَيُعْطُونَهَا مَنْ يَشَاءُونَ وَيَمْنَعُونَهَا مَنْ يَشَاءُونَ أَنِ الل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 ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا ان يكون الناس امة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضة وجعلنا لهم درجا عليه يصعدون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة عليها يتكئون استدراجا لهم وفتنة وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَلَجَعَلْنَا لَهُمْ جَنَّاتٍ وَفَوَاكِهَ وَكَسَوْنَاهُمْ حَرِيرًا وَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَنَفْعُهُ قَلِيلٌ لِعَدَمِ بَقَائِهِ وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّعِيمِ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هو من ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض يعاقب بتخليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية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 ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون قال الله للكافرين يوم القيامه ولينفعكم اليوم وقد ظلمتم انفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب فليحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم افانتم افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ان هؤلاء صم عن سماع الحق عمي عن ابصاره افانت ايها الرسول تستطيع اسماع الصم او هدايه العمي او هدايه من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ سَأَنذَهبَنَّ بِكَ بِأَن أَمَتْنَاكَ قَبْلَ أَن نُعذِّبَهُمْ فَإِنَّ مُنْتَقِمُونَ مِنْهُمْ بِتَعذِيبِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء فاستمسك بالذي أوحي إليك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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا صَارُوا مِنْهَا يَضْحَكُونَ سُخْرِيَةً وَالثِهْزَاءَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا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 فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام فلولا ألقي عليه أثورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فهلا ألقى الله الذي أرسله أثورة من ذهب عليه لتبيين أنه رسول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 فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ كَلَمَّا أَغضَبْنَا بِاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ كُلَّهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَصِرْنَا فِرْعَوْنًا وَمَلَأَهُ مُقَدَّمَةً يَتَقَدَّمُونَ لِلنَّاسِ وَكَفَرُوا قَوْمَكَ لَهُمْ بِالأَثَرِ وَصَيَّرْنَاهُمْ عِبْرَةً لِّمَن يَعْتَبِرُ لِئَلَّا يَعْمَلَ بَعَمَلِهِمْ فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَلَمَّا حَسِبَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ عِيسَى الَّذِي عَبَدَهُ النَّصَارَى دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى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 وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ عِيسَى لَعَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى حِينَ يَنْزِلُ أَخِرِ الزَّمَانِ فَلَا تَشْكُو أَنَّ السَّاعَةَ وَكَعَ وَاتَّبِعُونِ فِيمَا جَئْتُكُم بِهِ مِنْ عِنْدِ الله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 إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا يحسون بإثيانها فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب المجع الأخلاف يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة إلا المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فخلتهم دائمة لا تنقطع يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون هو يقول لهم الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على فاتكم من حضوض الدنيا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين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 لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مريت فيه ولكن معظمكم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون فإن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا له كيدا فإنا محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يظنون أننا لا نسمع سرهم الذي أضمروه في قلوبهم أو سرهم الذي يتناجون به خفيا بلى إنا نسمع ذلك كله والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه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 لا يعلمها غيره وإليه وحده ترجعون في الاخره للحساب والجزاء ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعه عند الله الا من شهد الا لا اله الا الله